يا سُلِيم وَالرَّحْمَنُ الحكيم إِنَّكَ أَنْتَ الْمُقْسِمُ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْمُسْتَقِرِّ تَلْقِي لَهَا فِي الصَّحْوِ إِن تُدْرِكُوا مَا الغافلون لقد حق القوم على أكثر الفوضاء الملون إنا جعلنا فيها الله وَاجْعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَلِّيْهِمْ سَسَّرُوا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَسَّرُوا فَأَرْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُرْصِرُونَ وَسَوَاءَ نَعِلِهِمْ أَيْهُمْ تَرْكَوْمُ أَوْلَمْتُنَّ إنما تنظر من تبع الذكر فشيا رحمن بالغيم فبشش فبشش المغيرة وأجل كريم إن رحم رحم المواتي وكل شيء في أحصيناه في إيمان المحين واضرب لولاً مثلاً أصحاب إِذْ الجانب سمون إذ أقسلنا إليه ثالث فقالوا إِنَّا إِلَيْكُم مُرْسَمُونَ قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرْصٌ بِيْنَا وَلَا أَنْتَمَ الرَّحْمَةٌ شَجْرِفِي إِلَّا تَكْذِبُونَ وارمُهُ لا يَرُدُّنَّ إِلَيْكُمْ مَسْكَنُهُ وَمَا عَلِمْتُم مِّنْ خَطَايَاكُمْ غَفَرْنَا لَكُمْ وَعَفَوْنَا عَنكُمْ فَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ اللهم من الله الجميل قادوا القرائقهم عن عملية جيتم بل قول ترجعون أأتخذ بالنون في عالية مني يدير محراه بغر لا تغنع عني شفاة ولا ينفذون إني فَاسْمَعُوا <تصفيق> لِلْجَنَّةِ قَالُوا أَلَا تَقُولُونَ عَلَى النَّبِيِّ مَا لَمْ بِمَا أَطَاعَ أَمْرِي وَجَعَلَ اللَّهَ Thank <laughs> you. وَمَا نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا لِتَذْكِرَةٍ لِّمَن يَخْشَى وَمَا زَادُوهُ إِلَّا لزلت لجلي وما عيلة غيبين أفلا يشكرون. سبحانا الذي الأرض ومنها منفسي لا يعلمين. والآية یا <تصفيق> رب Thank mm -hmm. you. Allah'aikum <laughs> warahmatullahi ما كانوا هم عدوين والآبير لهم أحبوا من معرفة طبورا قال الذين آمنوا يقولون اني وليكم فهل يرجون ان يغفر لهم الله وما And your own, and يا من كان الله صانع الكون واحدًا في كل فان جميع بني الله فليولاكم نفس بیوم از شمیر فاکیر نتعلم يوم أخير والمجرمون ألم أعليكم يا جني ألم أن لا الشيطان إنه لكم عدب مبين وأن يعبروا صراط مستقيم upon I'm not the one.